يقول يا لنتني قد سمت لحياتي في يوم إلله عذابه أحد ولا يوفق وفاقه أحد يا يتحن النفس المطمئن اغلي إلى ربك راضية مرضية فلخلي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد فأن بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبده أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكم على اللبدا أيحسب أن لم يره أحد أَلَمْ نَدْعَلْنَهُ عَيْنًا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَأْتَهَمَا الْعَقَبَةِ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكْرَقَبَةِ أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة مريم وتوافق بالمرحمه اولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشتم عليهم نار موقدة